فَلَمَّا جَاءَ سُلِيمَانَ قَالَ أَتُنِدُونَ نِبِيَ مَالٌ فَمَا أَتَانِ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَن تُم بِهَدِيَتِكُمْ تَسْرَحِينَ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 وعفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ليذل وني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكر لها عرشها لو ظرء تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون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 قيل لها دخول الصرح فلما رأت حسبته ندّة حسبته ندّته وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريد قالت رب إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين